ثمانية عشر استمع إلى الحوار التالي وأعده السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير وأنت؟ الحمد لله أنا بخير